تتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا أو هم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 ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال خرج منها مذوما مدحورا. قال خرج منها مذوما مدحورا. لمن تبعك منهم لأم لأن جهنم منكم أجمعين. وَيَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ فَقُلَا مِنْ حَيْثُ شَيْءٌ مَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِي الشَّجَعَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ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 لَكُمَا لَمِنَ الْنَّاعِصِينَ فَجَلَّا هُمَا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ وَأَكَلَا مِنْهَا مِنْ ثَمَرِهَا وَلَمْ يَكُن لَّهُمَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْهَا وَمَا ذَاقَا إِلَّا مِمَّا أَسْفَكَا لَكُمَا مِنَ الْعَنَبِ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 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباثا يواري ثوآتكم وريشا ولباث التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباثهما ليريهما فوقاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 كما بدأتم تعودون فرِيقاً هدا وفرِيقاً حَقَّ عليهم الضلال إنهم استخدوا الشياطين أو لياء من دون الله ويحسبون أنهم مُختذلون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إن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 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والضيع بغير الحق وأن تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سنا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل عمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم وسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن استقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحبنون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 والعنف النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا دارتو فيها جميعا قالت أخرىهم قالت أخرىهم لأولادهم ربنا عنا أضلنا فاتين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 وقالت أولهم لأخراهم فما كان لكم فما كان لكم علينا من فضل فدوخ العذاب فدوخ العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنة حتى يلجأ الجمل في ذم الخياط، وكذلك نبذ المجرمين لهم من جهنم مهد و من فوقهم غواش، وكذلك نبذ الضالين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها صالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتذى وما كنا لنحتذى لولا أن هدانا الله لقد جاءت صل ربنا بالحق ونود أن فيكم الجنة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 وعلى الأعراف رجال يعرفونكم كل ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وَإِذَا أَصْرَفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قالوا ربنا, قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ لِجَالِنٍ يَعْرِفُنَا بِسِمَهُمْ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينادهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. الله حرمهما على الكافرين الذين استغغذوا دينهم لهوا ولهو وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم حياه الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننتهم كما نكون لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأوينه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا, فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أول رب فنعمل غير الذي كنا نعمل قد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 يغشي الليل النهار يطلبه حفيفا والشمس والقمر والنجوم متفخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين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 حتى إذا أقبل السحاب فقال سقناه لبلد ميت فأنزل فأنزل به الله أتأخر جنا به من كل الثمرات. فذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبت لا يخرج إلا لكذا فذلك نطرف الآيات لقوم يشكون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه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 ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجلتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل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 وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تستقون قال الملع الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين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 واذكروا عَنْهُمْ إِذْ قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِما أُنزِلَ إِلَينا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا يُرسِلونَا إِلَينا فَقُولَا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَينا وَمَا أُنزِلَ إِلَى مَا كان يعبد فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماع ثميتمها أنتم وآبا نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا, وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوءكم في الأرض وبوءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحطون الجبال بيوتا فذكروا على الله ولا تعسو في الأرض مهذبين قال المنؤ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون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 وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ونوطا إذ قال لقومي أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إني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 فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأنطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين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 فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخثوا الناس أشياءهم ولا تفقدوا في الأرض بعد إصلاقها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل طراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاطبة المفتدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أوسلت به وطائفة لم يؤمنوا تصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملع الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها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 وربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وعنت خير الفاتحين وقال الملع الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين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 فكيف آتها على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالزأساء والضراء لعلهم يضرعون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 تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد زاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين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 حقيق على أن أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل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 قال الملأ من قوم فزعون إن هذا لساخر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأطاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة تاجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال سرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكرم مكوتمه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعدمون لأقطعن عيديكم وعرجلكم من خلاف ثم لو طلبنكم أجمعين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 وقال الملأ من قوم فجعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقسم أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إنا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تعتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وَلَقَدْ أخذنا آلَ فرعون بِالسِّنِينَ ولقص مِنَ السمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تطبهم سيعة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأسنا به من آية لتسحرنا بها فما نخل لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقم لرب فادعوا الدمع آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين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 فانتقلنا منهم فأورطناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارثنا فيها ودمّس كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وما كانوا يعرشون.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 أولئك متقدر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو قضلكم على العالمين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 ولم جاء متعلم قاتنا وكلمه ربه قال رب أري أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّ الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَقَرَّ مُسَاقِي قَارٍ فَلَمَّا أَتَقَّ قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُرْجُو إلَيْكَ وَعَنْ عُوْلِ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواء من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بطوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم جار الفاسقين فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَسْتَخْدِمُونَ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَسْتَخْدِمُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ لن يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعدي من حليم عجلا جفدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 فأنقل الألواح وأخذ برأس أخيه يجئ إليه قال ابن عمي إن القوم اضضعوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي وفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك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 ولما سكت عن موسى الرضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرحمون واختار موسى قوما تبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل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 أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وعنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآفرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء قال عذابي أصيب به من أشاء وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَتَكُونُ هَادِيًا لِّلَّذِينَ يَسْتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ نَبِيًّا أُمِّيًّا الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويمهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم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 وقطعناهم اثنتين عشرة أسداثا أمما ونحينا إلى موسى إذ استفاه قومه أن يضرب بعطاك الحجر ثم بجتت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أولاك مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى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 اِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سَجَدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَنَزِيدْ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَلَذِيقُوا الْعَذَابَ رُسُلَنَا عَلَيْهِمْ من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة بعد إذ يعذون في السبت إذ تأتيهم حيثانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَّا مُهْلِكُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُونَ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نُسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ الَّذِينَ ينهون عَنِ وأخذنا, وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيث بما كانوا يفتقون فلما عتوا عما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خافئين وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيْنَا يَدَكَ لَيَمَسَّنَّكَ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فِيهِمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْتَرُّونَ نَنَ وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن يقولوا على الله إلا الحق وجرة ما فيه والدار الآخرة خير للذين يستقون أفلا تعقنون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أدر المصلحين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 وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بنا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذو الدنيا وَكُنَّا ذَرِّيَّةً لَّذِينَ بَعْدَهُمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُضْطَرُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَنَهُمْ يَرْجِعُونَ وَإِذْ نَعْلَمُ عَلَيْهِمْ نَبْعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَسْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض والسبع هوام فمثلوا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تسرف يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقفص القطف لعلهم يتفكرون تاء مثل للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يحدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والعنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها هؤلاء كَلَّا النَّعَمِ بَلْ هُمْ عُبَادُ هُؤَلَاءَكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وللله إلا أسماء الحسن فادعوه بها ودع الذين يُحذون في أسمائه مَا ما كانوا يعملون ومن من خلقنا أمة يحدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرج من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بطاحبهم من جنة إنه إِلَّا نذير مبين أو لم ينظروا في ملكوت السماوات أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأنعس وأنعس أي يكون قد قصر صبي حديث بعده يؤمنون من يظلم الله فلا هادي له من يظلم الله فلا هادي في طغيانهم يعمه يسألونك عن الساعة أيان مرتاها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغسا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثرا الناس لا يعلمون قل لا أن كل نفس نفع ولا ضر إلا ما شاء الله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 فَلَمَّا تَرَشَّعْنَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَسْقَلَ الزَّعَ وَاللَّهَ رَبَّنَا لَا يُؤَاخِذُنَا إِنْ أَسْهَيْنَا صَالِحًا لَّإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا, آتيتنا صالحا مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكًا جَعَلَ لَهُ شُرَكًا فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ يكون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينكرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثابكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها؟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 وَإِن تَدْعُوا مِنَ الْهُدَى لَا يَسْمَعُوهُ وَتَرَى الظَّعْن يُنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَصغُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَلَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مضطرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقفرون وإذا لم تأسهم بآية قالوا لولدت بيتها قل انَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بُشَارَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وخيفة وخيفة ودون مِنَ من القول بالغدو والآطال ولا مِنَ من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه, ويسبحونه وله يسجدون